قد قطعنا منه شوطا والحمد لله واخر درس كان معنا عند قول المصنف رحمه الله والخبر جملة لها رابط إلى قوله وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين ثم قال رحمه الله ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي إلى آخره قال ولا يخبر بالزمان عن الذات ومعنى هذا أن الخبر لا يكون عفوا ان الخبر اذا كان ذاتا لا يكون مبتداه زمانا او اذا كان المبتدا زمانا لا يكون خبره ذاتا فلا تقل مثلا الليله زيد لا يخبر بالذات عن الزمان لا يخبر بالزمان عن الذات العكس لا نقول زيد الليلة نعم لا يخبر بالزمان عن الذات هذا المثال الأول يصح في التمثيل به في الخطأ تمثيل به في الخطأ الليلة زيد على أن زيد مبتدى والليلة خبر وهذا لا يصح كما قال المصنف لا يخبر بالزمان عن الذات ومثال هذا كذلك زيد الليلة قالوا والليلة الهلال الليلة الهلال متأول هذا المثال الليلة الهلال مسموعا عن العرب مسموعا عن العرب الليلة زمن والهلال ذات والهلال ذات وهذا هو المبتدا هذا الخبر وهذا الخبر لكن هذا متأول هذا متأول تأويله الليلة طلوع الهلال الليلة طلوع الهلال في الأصل أنه لا يخبر بالزمان عن الذات عندك ذات لا تخبر عنها بزمن وإنما تخبر عنها بذات أو بمعنى آخر لا تخبر عنها بزمن والمثال يوضح هذا المقال جيدا فلا تقل مثلا زيد البارحه زيد البارحه إلا إذا كان إلا إذا كان في سياق كلام او هناك كلام قبله يدل عليه مثال ذلك في غير المبتدا والخبر او ربما ياتي مثال في المبتدا والخبر زيد مسافر غدا وعمر وعمر اليوم مثلا امس او مستقبل وعمر اليوم وعمر اليوم زيد مسافر غدا هذا الخبر واضح هذا الخبر لا للزمن وعمر مبتدا واضح اين خبره ها هل هو اليوم ظاهره اليوم ظاهره اليوم لكن يقدر هنا أنه هو عمرو مسافر اليوم دلنا عليهما ما قبله من الكلام وهذا عموما في لان الزمان ظرف والظرف دائما له له متعلق له متعلق ترجع المساله الى حذف المتعلق العام المتعلق عفوا الخاص المتعلق انه لا يجوز انه يجب حذفه اذا كان اذا كان متعلق عام فيجب حذفه زيد عندك اي زيد كائن عندك هذا تعلق عام التعلق الخاص هذا لا يجوز حذفه الا اذا دل الكلام عليه هذا متعلق خاص special مسافر ليس he is a tourist, not a person. We don't say that we are خاص person today. But he is a person. So a person is a special one. A person is a special one. Or a person is a special one. He has to say that if he has put إذا كان هناك ما يدل هنا زيد المسافر وغدر وعمر وعمر من اليوم ما. تفهم انت أن المحذوف هنا هو ماذا هو مسافر فنقول خبر الخبر عن عمر ليس اليوم المتعلق المحذوف هو هو مسافر كذلك الذي سمع عن العرب الليله الهلال الليلة الهلال اي طلوع الهلال الليلة طلوع الهلال الليلة هذا فيه فيه تعود ثم قال المصنف رحمه الله ماذا قال ويغني ويغني عن الخبر مرفوع وصف سأكتب الجمله ويغني عن الخابري مرفوع وصف معتمد على استفهام او نفي نحو هكذا نحو المبتدا اما ان يكون ذاتا او معنى والخبر اما ان يكون هذا الظرف اما أن يكون زمانا واما ان يكون مكانا المبتدا اما ان يكون ذات واما ان يكون معنى ذات كزيد ومعنى كالقتال مثلا واضح لان اذا كان اذا كان اذا كان المبتدا معننا معنى تقول القتال اليوم والقتال في في البلد مثلا واضح فيجوز اخبر عنه بالزمان والمكان واضح اذا كان مبتدا ذاتا يجوز الاخبار عنه في المكان زيد في البيت لكن لا يجوز الاخبار عنه بالزمن أما المعنى فيجوز الاخبار عنه بالزمن وبالمكان واضح المعنى ها؟ واضح إذن الصيام معنى وليس ذاتا تقول الصيام اليوم الصيام غدا واضح أي كائن غدا لكن الذات لا يصح والله أعلم. الحكم rule بالذات، ولهذا نقف عند self. علماء قال ولا يجوز ولا يخبر بالزمان عن الذات ذات ليس المعنى and he says, قال ويغني عن الخبر be عندنا by وعندنا خبر about وعندنا أمامه خبر الأصل المبتدأ خبر قال يغني عن الخبر إذن يمكن أن نستغني عن الخبر بماذا؟ قال ويغني عن الخبر مرفوع ورفوع مبتدأ آه عفوا فاعل يغني والأصل ويغني مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي عن الخبر إذن مرفوع هذا فاعل يغني فنستغني عن الخبر بما لا بمرفوع وصف تبيه ليس مرفوع وصف مرفوع وصف إذا ننوصف له مرفوع فهم الآن ماذا إذا الذي يغني عن الخبر هو مرفوع وصف هو ماذا هو مرفوع وصف هذا وهذا المرفوع ها انظر مرفوع وصف معتمد إذن معتمد صفة لمن؟ للمرفوع أو لوصف؟ مرفوع وصف معتمد أليس كذلك؟ لم يقل معتمد ماذا قال؟ معتمد إذن ما الذي يعتمد؟ الوصف هو الذي يعتمد تبهه جيدا مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي إذن نخلص من هذا الكلام معنى العام أن الخبر قد يستغنى عنه بمرفوع وهذا المرفوع لوصف وهذا الوصف معتمد على نفي أو استفهام واضح المعنى له. هذا المعنى إجمالي يمكن لنا أن نستغني عن الخبر بمرفوع وهذا المرفوع هو مرفوع لوصف وهذا الوصف معتمد على نفي أو استفهام هذا المعنى الاجمالي لان ناتي الى بيان المصطلحات الجديده علينا طبعا الخبر معروف تكلمنا عنه واضح خبر الذي هو لي المبتدا مقابل المبتدا المرفوع معروف تكلمنا عنه في بدايه المتن المرفوع حكمه الرفع الوصف من مراد بالوصف ها الوصف اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهه زيد او صيغه مبالغه او افعل التفضيل اذن هذه خمسه اذن ال الوصف هو اسم الوصف اذا صح لنا تعريفه هو اسم هو اسم مشتق مشتق ولو تأويلا ولو تأويلا واضح هذا الوصف هذا تعجب اسم مشتق ولو تأويلا اسم خرج به من؟ الفعل والحرف الفعل والحرف مشتق خرج به ماذا؟ الجامد الاسم قسمان من حيث الجمود والاشتقاق قسمان مشتق وجامد المشتق نحو طالب صابر واضح؟ والجامد نحو حجر واضح؟ جدار آه. آه. رجل نعم رجل عين وهكذا العين عين الجالحة إذن هذا, جامد. هذا الجامد المشتق هو الذي يعمل عمل الفعل الذي يرفع هو الفعل لكن هذا الوصف له مرفوع إذن يعمل ماذا يعمل عمل الفعل والمشتاق هو الذي يعمل عمل الفعل واضح مفهوم لحد الآن كان نعم طيب إذن اسم المشتاق المشتاق أخرج به ماذا الجامد ولو تأويلا هذا قيد مهم جدا لا أعلم يندك في الصروح أو لا. هذا ولو تأويلا أحيانا الاسم الجامد يؤول بمشتق يؤول بمشتق مثال ذلك تقول تقول ا حجر قلبك حجر قلبك قلبك مرفوع حجر ها مبتدا يسمى مبتدا الوصف مرفوع رفعه الضم قلبك فاعل لحجر واضح فاعل لحجر لكن لو قلت له اعترض قلت حجر اسم جامد كيف يعمل عمل name يقال لك how عن سؤالك do هذا في says مشتق you قلت asks قلبك واضح this قلبك قاس فعل وقاس اسم فاعل من You said that فهي is a So, the first one الحجر the first one with the first one. وهكذا، the تقول one is your heart. The first one is your heart. And this is it. Or, the first one is your heart. From. This is an example. So, this one is the first one? What? With the future. Oh, sorry. With <تصفيق> إذن اسم مشتق ولو تأويل هذا تعريف الوصف يشمل الصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول صيغه المبالغة أفعل التفضيل ثم قال معتمد معتمد صفة لوصف أي الوصف معتمد على استفهام. او نفي استفهام او نفي استفهام او نفي اعتماد المبتدا الوصف اذا شروط مبتدا الوصف ذكر المصنف رحمه الله شرطا واحدا او شرطين اولا ان يعتمد على استفهام او او نفي هذا صرح به معتمد على استفهام او او نفي ويمكن أن نستخرج من كلمه الشرط الثاني وهو أن يرفع أن يرفع اسما ظاهرا أن يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أن يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا الشرط الثالث ان يتم الكلام به مع مرفوعه يعني لا يحتاج الى غيره لا يحتاج الى الى غيره هذه شروط ثلاثة لمبتدا الوصف. لا بد تتوفر حتى يصح تسميته بمبتدا الوصف. ذكر المصنف أن الشرط الأول هو وهذا الشرط الأول هو مذهب جمهور النحات. وعند رأسهم البصريون. الشرط الأول هذا هو مذهب جمهور النحات. خالف فيه الكوفيون قالوا لا يشترط اعتماد مبتدا الوصف على النفي والاستفادة. لا يشترط اعتماد منتدى الوصف على النفي والاستفهام. لهذا يقول الملك وَقِسْ وَكَسْتِفْهَامِ النَّفِيُّ وَقَدْ يَجُوزُ نَحْو فَائِزٌ أُلُو الرَّشَدٍ وَقَدْ وهذه قتل بالتقليل قَدْ يَجُوزُ فَائِزٌ أُلو الرَّشَدٍ أُلو الرَّشَد فائزٌ قسم فاعل لم يعتمد عليه في مثل والعصر أفائز أُلو الرَّشَد وهذا مرفوع سدّة ما سدّة الخبر وهذا بحقيقة مذهب ضعيف مذهب الكوفيين مثل ضعيف هذه مسألة صحيح أو نقول قليل كلام في كلام العرب كل الكلام الذي ثبت عنهم ومن ذلك خير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا هذا هذا البيت الذي يعتمده الكوفيون خير عند الناس منكم إذا المثوب الداعي قال يا لا ايات فلان خير عند الناس منكم اذا الداعي خير نحن عفوا نحن ضمير منفصل قال الكوفيين يجوز فهذا خير لم يعتمد على استفهام النحو على على استفهام او مبتدا آه عفوا او او نفي لكن هذا يؤول على ان هذا مبتدا مؤخر وهذا خبر مقدم ومنتهى نقول انه مبتدا وصف إذن هذه الشروط مثل الوصف أن يعتمد على استفهام أو نفي لماذا؟ وهذه مسألة دقيقة مهمة جدا يمكن أن تعتمد أن يعتمد على استفهام أو نفي اولا قبل أن نتحدث عن الشروط نفهم معنى مرتداء الوصف ومرفوعه الذي يشد مسد الخبر بالمثال المشهور أقائم زيد أقائم الزيدان عفوا أحسن ستعرفون لماذا زيدان وليس زيد. أقائم الزيدان. الآن هذا استفهام وهذا مب. فاعل مبتدا. لا شك أنه مبتدا. قائم مبتدا مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخر. الزيدان. طبعا لا بد من المطابق بين المبتدا والخضر. إذا كان المبتدا مفرد لا بد أن يكون الخضر مفرد. إذا كان مثنى لا بد أن يكون ثنا. إذا كان جمعا جمعا وهكذا. لا بد من التطابق بين بينهما إن شاء الله في متن أخرى. الان اقائم الزيدان كانك قلت اقام الزيدان اقام الزيدان مفهوم اقام الزيدان هذه الزيدان الان هي خبر هل يجوز ان نقول الزيدان خبر عن قائم لا يجوز لماذا هذا مثنى وهذا مفرد وهذا مفرد فنقول إذن هذا فاعل ماذا لقائم هذا فاعل لقائم يقول قائم يا رجل هذا مبتدا أين خبره أليس كذلك الجواب أن هذا الفاعل سد ما سد الخبر أغنانا عن الخبر أغنانا عن الخبر لماذا الآن سأمسح هذه الشروط وهذا كان جدا مهم أو مهم جدا سيحل لك لكلامه بمشكلات كثيره الان عندنا لا اله الا الله عندنا قائم كونه مبتدا يحتاج الى خبر وكونه فاعل عفوا كونه اسم فاعل يحتاج الى يحتاج الى فاعل فاعل او نائب فاعل يعني مفعول كونه وصف يعني عفواً كونه وصف كوصفاً يحتاج إلى مرفوع هو الوصف هذا ماذا جاء اسم فاعل يحتاج إلى فاعل واضح لأن اسم فاعل هذا يعمل عن الفعل كأنك كأنه حل محل الفعل تقول أقام زيد أقام الزيدان تقول قام فعل ماضي والزيدان فاعل وانتهى الأمر واضح هو الآن اسم فاعل يعني هو بين طرفين بين كونه اسما يعني مبتدأ يحتاج إلى خبر وبين كونه يتشبه بالفعل يحتاج إلى إلى ماذا إلى فاعل مفهوم الآن لماذا اشتاطى النحات الآن هو بين الاسميه بين الإسمية هذا الآن قائم بين الاسميه وبين الفعلية يتجاذبه طرفان قائم يتجاذبه طرفان الاسميه كونه مبتدا يحتاج الى خبر والفعليه كونه اسم فاعل يحتاج الى الى فاعل واضح الان الاستفهام اذا دخل على الاستفهام اي جانب يقوي جانب الاسميه أم جانب الفعليه ها الاستفهام والنفي ها يتسلط على الذات أو يتسلط على أوصاف الذات. يتسلط على الوصف. الآن أنت ذات زيد. زيد قام زيد جلس زيد شرب زيد اكل زيد نام زيد تزوج زيد طلق زيد سافز زيد قديما. إلى الذات واحدة وأوصافها متعددة. والأوصاف المتمثلة في ماذا؟ في الأفعال. الآن فضل السؤال هل يتسلط على الذات او عن أوصاف أو على اوصاف الذات انت هنا تقول تقول هل زيد او تقول هل قام زيد هل مات زيد هل تزوج زيد هل جاء زيد هل مرض زيد هل شو في زيد تسلط على ماذا على الاوصاف على الافعال فجانب ف الاستفهام والنفي يقوي جانب ماذا جانب الفعليه ورأيت لهذا قال العلماء وهو الصحيح يجب أن يعتمد مبتدا الوصف مبتدا الوصفة حتى يكون وصفا يجب أن يعتمد على استفهام أو نفي فإذا اعتمد على استفهام أو نفي قوي جانب الفعلية فماذا فكان الزيدان فاعل وهنا هنا ماذا موضع واحد وهذا موضع مصطلح سيبويه رحمه الله موضع مصطلح يعني مصطلح دقيق جدا موضع موضع واحد عندنا موضع المبتدى حل محله قائم عندنا موضع الخبر الان موضع الخبر هذا موضع الخبر اما ان يكون خبر إما ان يكون فاعل اذا جاء خبر انتهى اذا جاء فاعل فليأتي خبر اخر فنقول سد مسده او حل محله على مفهوم المتاخرين مفهوم الان اذا قائم قائم الزيدان هذا في العربية في الحقيقة لا يصح إلا إذا اعتمد على مبتدا الوص آه عفوا عن استفهام الأولي فيه فيقوي فيه جانب الفعلية لماذا لا يصح قائم الزيد هكذا لأن قائم بدون استفهام ماذا تبقى على اصلها ماذا هو الأصل أليس اذا مبتدا لكن مبتدا خبره مثنى لا يصح رايت لماذا لا يصح هذا هذا مفرد هذا خبر والخبر مثنى فلا يصح أن تقول قائم الزيدان مفهوم ومما تقول تقول هذا حتى وإن كان هذا خبر مقدم هذا خبر مقدم هذا مبتدا مؤخرا تقول الزيداني قائم لا تقول الزيداني قائمان يعني يخبر عن المفرد بالمفرد ويخبر عن المثنى بالمثنى ويخبر عن الجمع بالجمع هذا الاصل فإذا اعتمد هذا قائم على استفهام أو نفي قوي في جانب الفعلية، فكان مبتدا وصفا، وكان ما بعده مرفوعا. سد مسد الخبر. واضح؟ الآن قائم مبتدا، لكنه ماذا مشتق؟ والمشتق يحتاج إلى يحتاج الى فاعل. هو بين أمرين. فإذا اعتمد على نفي أو استفهام، ماذا كان وصفا وما بعده مرفوع سد مسد الخبر صدده صدده الخبر ايجا اقائم الزيدان كيف نعرف هذه الجمله اقائم الزيدان تقول الهمزه للاستفهام الهمزه للاستفهام حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الاعراب قائم مبتدا وصف او مبتدا وصف او نحو هذا مرفوع ورفعه رفعه الضمه الظاهره على اخره الزيدان فاعل لقائم مرفوع ورفعه رفعه ها ها على آخره ها آخره هذا النون الزيداني ورفعه الألف أمن ألف والنون أحسنت سؤال الألف فقط وليس الالف والنون إذن مرفوع رفعه الألف لأنه مثنى بالألف يرفع المثنى وكلا يعني ترفعه بالألف فقط ليس بي. بالألف و والنوم. إذن أقائم الزيدان نقول زيدان فاعل مرفوع رفعه الالف واضح طيب نقول عن هذا الفعل نقول سد ما سد الخبر حقيقه هذه هذه العباره عباره, عبارة متاخرين وفيها كلام فيها كلام لكن ليس محلونا هذه نقول سد مسد الخبر اي حل محل الخبر وانتهى هذا يا عرب. الان لماذا اخترت هذا الزيدان ولم اقل اقائم زيد اقائم زيد هذه فيها وجهان من الاعراب واضح ولهذا قلت هذا مثلنا بالزيدان حتى يكون وجه واحد فقط ونفهم مثل مبتدا الوصف سيأتي هذا ليس محل الان لان مبتدا الوصف امرناه جديد في المثلثين لم في الاجره غير موجودات رميه فقط الان هذا الشرط الاول هذا الشرط الاول اعتماده على النفي او استهلاك الشرط الثاني كذلك ومهم قلنا ان يرفع اسما ظاهرا او ضميرا منفصلا اسما ظاهرا باتفاق النحات ان يرفع اسما ظاهرا باتفاق النحات او ضميرا منفصلا على مذهب البصريين الكوفيين قالوا لا يجوز ان يرفع ضمير منفصلا لا يرفع لا لا يصح إذن أن ان يرفع اسما ظاهرا نحو مثال المصنف هذا قال ها اقاطن قوم سلمى ام نو ضعنا ها اي يضعن اقاطن قوم سلمى أمنوا وضعنا ان يضعنوا فما لحي بقاطنين سكنا او هكذا ذهب عن الشيطان اقاطن قوم سلمى هذا محل الشاهد الهمزه قاطن قوم سلمى قاطن اسم فاعل يحتاج الى خبر ويحتاج إلى فاعل يرفعه أليس كذلك؟ فهم؟ قاطن اسم فاعل كونه اسم فاعل يحتاج إلى مرفوع وكونه مبتدا يحتاج إلى يحتاج إلى خبر. الآن اعتمد على استفهام أولى اعتمد على هذه الاستفهام أولى اعتمد اذا الشرط الأول تحقق نقول قاطن مبتدا مرفوع ورفعه الضمه ظاهر على تاخر نعم مبتدا موصوف لا نقول هذا موصوف هذا عباره غير صحيحه عندنا وصف وليس موصوف موصوف صفه وموصوف وصف لا الوصف لا هنا في مبتدا وخبر هنا لو لو نحن في باب المبتدا لو نحن في باب الصفه نقول هذا وصف هذا موصوف الصفه هي الوصف لكن الان في باب المبتدا والخبر فالوصف نريد به المشتق الاسم المشتق ولو كان مؤولا كما ما في التعريف الان قوم مرفوع هو خبر ان فاعل سد ما سد الخبر فاعل سد ما سد الخبر ها وليس ان نقول هذا خبر لماذا؟ صح <تصفيق> ها؟ <تصفيق> لا ها؟ لا بأس من هذا البال ها لو قلت لك أقائم زيد أقائم زيد هذا مبتدا وهذا فاعل صدام صد الخبر هل يجوز أن نقول لهم خبر؟ لا نقول لو قلنا خبر مبتدا نقول هذا خبر هذا مبتدا لأن الإخبار في الحقيقة عن ماذا الإخبار عن قوم وليس عن قاطن فهمنا انتبه جيدا لو القوم قاطنون أين المبتدين الخبر القوم هم المبتدا والأخبار عنهم وليس بهم فهم والهذا نقول قوم لا نقول خبر نقول فاعد لقاط مرفوع ورفعه وضم ظهر على وهو مضاف وسلم من يعرب سلم؟ من يعربها عبد الرحمن سلمة قوم سلمة إيه؟ مضاف إليه مرفوع ها لماذا تضحك لم تسمع بالمضاف اليه مرفوع يجعله مرفوعا وانتهى مرفوع ها مرفوع مجرور منصوب ها مضاف اليه كيف يكون حكمه مجرورا هيك مجرور وجره لا يسمو فرجة جره ماذا يكون؟ بالكسرة أم بالأل ال اليا أم بالفتح؟ باليا ليش باليا؟ هل أبو مثنى أو جمع مذكر ثاني؟ إبراهيم مازلو؟ نعم. نسيت من الدروس الأولى. سلمى لماذا؟ ها ممشن. ما المانع من اصل علميه والتانيث ايه لا هم؟ اذا ما قلته هو قريب لكنني لست متاكدا العالمية والتانيه هل دائما العالمية والتانيه مانعه من الصرف ايه وقاعتر قوم سلف ثانيب بالارض ليست من ثلاث احرف لأنهم اختلوا في ثلاث احرف هيندو وهيندو الجزء فيها الوجهان المنع وعدم المنع ايه صحيح المجرور وجره الفتحه وجر بالفتحه ما لا ينصرف وجره الفتحه المقدره منع من ظهورها التعاق واضح ويراجع الاعراب نرجع الى قوم نعم كيف لم أسمع ليست صفه ليست مضاف مضاف اليه اي ليست صفه اقاطن قوم سلم اذن قوم فاعل لقاطن سد مسد سد مسد الخبر وهذا الذي احتج به او استشهد به المصنف رحمه الله وهذا الشعر مما يحتج به قوم الان هذا اسم ظاهر اسم ظاهر. هذا المثال والذي قبله اسم ظاهر. الآن نمثل الضمير المفصل. مثال ضمير مفصل. من يعطي لنا مثال؟ من القرآن. يوجد في القرآن. أم. أراقب. لا, لا اراغب انت عن ابي يا ابراهيم محل الشاهد راغب اسم فاعل وانت ضمن منفصل طبعا انت وأخواتها من ضمائر الرفع والنصب الرفع أينما وجدت أنا ونحن وأنت وأنت وهو وهي إلى اخره كلها في محل في محل رفع إذن هذا محل الرفع فهو مرفوع. إذن. راغب اسم فاعل من رغب في الشيء وعن الشيء يتعدى بفي ويتعدى بعن. رغبت في الشيء إذا أردته ورغبت عن الشيء إذا تركته واضح. وهنا ماذا قال عن؟ أراقب أنت عن عن آلهاتي أتارك انت آلهاتي مفهوم؟ إذن فاعتمد على استفهام هنا اعتمد على استفهام راغب مبتدا وصف مرفوع ورفعه الظمضة على آخر أنت ضمير منفصل أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل سد مسد الخبر سد مستخفف و هذا فيه الرد على الكوفيين الذين قالوا يمتنعوا ان يرفع هذا الوصف ضمير منفصلا اذا ماذا قال المصنف ماذا قال اه ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام او نفي نحو اقاط قوم سلم و ما مضروب العمران مثال الذي ذكره الاخير ما مضروب العمران اظن الوقت ها ما مضروب ان مثل اسم فاعل ومثل اسم مفعول أول هنا نفي ما نفي حرف نفي مضروب اسم فاعل أم اسم مفعول اسم مفعول نقول مضروب مبتدا وصف مرفوع ورفعه قضى مضاء على آخر العمران من يرفع فاعل ايه ايه الى اخيري زين ها مرفوع لماذا بالألي الى اخيري عبد الرحمن الى اخيري محمد ها مسألة فيها نظر ها ابراهيم ها احسن نائب فاعل لو حل لو حذفنا هذا اسم المفعول ووضع فعل بدله اقام زيد الزيده ماذا قلنا اقام اقام زيد لو هنا مضروب العمر ماذا نقول اضر اضر اضرب العمران ام نقول ام ضرب العمران ها ماذا نقول اضرب فاسم الفاعل محله ماذا اسم اسم مفعول اذا فعل فاعل مفعول فاذا حل اسم المفعول محل الفعل فمعنى هذا ان هناك ها نائب فاعل واضح الان فنقول مضروب مبتدا واسم مرفوع والعمران نائب فاعل لمضروب لو قال اضارب العمرين فن نقول هذا مفعول به لضارب لكنه قال مضروب اذا نائب فاعل ل لضارب اه لمضروب نائب فاعل مرفوع رفعه الالف لانه مثنى سد مسد هذا نائب فاعل سد مسد الخبر سد مسد الخبر أه؟ من قلت؟ كيف مرحبا العمران جمع عمر ها مثنى عمر كيف مرحبا مفدى عمر عن عمران او العمران عمر وعمر لكن ممثل بقى بعمر بالغالب هم لهم العمران مثنى مرفوع هنا هذا المثال يمثلون كذلك هنا قد يكون مبتدا الوصف هو النفي لماذا نقول المبتدا الوصف هنا ده. النفي بماذا يكون النفي بماذا يكون بالحرف كما قائم زيد ما قائم الزيدان واضح ويكون ب ها بالاسم غير قائم الزيدان ويكون بالفعل ليس ها كيف نقرأ ليس قائم الزيدان هكذا زيدان زيدان، نعم، نعم، زيدان، وانا ها ما قائم الزيدان مضمّع، حرف، لا في لا اخر، غير قائمين، نعم نقول كيف نعربه؟ غير قائمين الزيدان، غير قائمين، هايه متره، ما اين المبتدا غير متره، ها، وصف <تصفيق> ايه غير قائم المبتدا نقبلها مات ايه, إيه؟, إيه؟ الله يا رجل خبر الأول والثاني الزيدان نقول الزيدان فاعل لقائم سد ما سد الخبر والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد المضاف والمضاف اليه كالشيء الواحد فكون الوصفية في المضاف إليه كأنها في المضاف فنقول غير مبتدا وليس وصفا مبتدا مرفوع رفع الضم ضلال آخر مضاف إلى مبتدا الوصف إلى الأصل إلى الوصف واضح قائمين فنقول الزيدان حل محل الخبر لقائم لان قائم كهنه غير مع يعني مضاف لك الشيء الواحد نكتفي بهذا القدر ها نواصي باذن الله تعالى في شرحك في هذه و ندخل فيك عكس خبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك اليك